وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يجينا وإياكم من عذاب النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة نحمده جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذه اللحظة الطيبة المباركة جمعنا على كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووصلنا بفضل الله تعالى في تفسير صورة الصافات إلى قوله جل وعلا أذلك خير نزلنا من ششرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه, طلعها كأنه أوس الشياطين إلى قوله جل وعلا إلا عباد الله المخلصين يقول ربنا جل وعلا أذلك خير نزل أي ذلك النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة وسبق معنا في الحصة الماضية أن تكلمنا عن النعيم الذي وصف الله به أهل الجنة ذلك النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة خير أم العذاب الذي يكون في الجحيم من جميع أصناف العذاب فأي الطعامين أولى الذي وصفه في الجنة أم طعام أهل النار أعادنا الله وإياكم من أهل النار ومن النار وهو شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة أي عذابا ونكالا لمن؟ للظالمين للظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي ولا شك بأن أكبر أكبر الظلم هو الكفر، وهو أن تجعل لله يدن وهو خلقك، وأن تشك بالله جل وعلا، ولهذا لما جاء انزل ذم جاء أو سمع الصحابة الآية الذين آمنوا ولم يلبس إيمانهم بظلم، قال الصحابة رضي الله عنهم. أينا لم يظلم نفسه أينا لم يظلم نفسه فقال أو كما قال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك أما قرأتم قول العبد الصالح إن الشركة لظلم عظيم إن الشركة لظلم عظيم إذن فأكبر الظلم هو ظلم العبد لربه ظلم العبد لربه بأن جعل له الولد والزوج والصاحبة وجعل له القارينة والشيك والندة فهذا من أعظم الظلم ما طبعا يأتي في المرتبة الثانية ظلم العبد لأخيه ثم ظلم العبد لنفسه هذه أنواع الظلم الثلاث إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي وسط الجحيم هذا ما خرجها تخرج من وسط الجحيم ومعدنها أشر المعادن وأسوأها وشر المغرس يضوع يدل على شر الغراس وخسته، ولهذا نبهنا الله جل وعلا على شرها بما ذكر، أين تتبت به وما ذكر من صفّة ثمراتها، وأنها كأوص الشياطين، فلا تسأل إذا كانت. إذا كانت هذه الششرة التي هي ششرة الزقوم والتي تخرج في أصل الجحيم أي في وسط الجحيم فكيف ستكون ثمرة هذه الششرة ولهذا قال ربنا جل وعلا وإنها كؤوس الشياطين كؤوس الشياطين كرؤوس الشراطين فكيف سيكون طعمها وما تفعل في أجوافهم وبطونهم وليس لهم عنها مندوحة ليس هناك طعام غير طعام الزقون لا يمكن أن يجدوا طعاما آخر يعني هم ملزمون بهذا الطعام رغما عن أنوفهم نسأل الله السلامة والعافية ولهذا قال فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فهذا طعام أهل النار فبئص الطعام طعام أهل النار ثم ذكر لما ذكر ربنا جل على الطعام ذكر الشرب فقال ثم إن لهم عليها يعني على إتري هذا الطعام لشوبا من حميم ما هو الشوب أه؟ لشوبا من حميم شوبا يعني ماءا حارا يعني الواحد من لا يتحمل أن يشرب ماء ساخن في فصل الصيف، بل يبحث عن الماء البارد فيخجه من التلاجة، فكيف حال أهل النار الذين يشربون ماء الحميم؟ اللهم سلم سلم لا شوب من حلين. أي ماء حارا كما قال تعالى وإن يستغيث يغات بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة وقال ابن جل وعلا وسقوا ماء حميمة وسقوا ماء حميمة فقط تقطع امعاءهم تقطع امعاءهم ثم انما ملجئهم أي مآلهم ومقرهم ومأواهم لا الى الجحيم ليزوقوا من عذابه الشديد وحرّه العظيم ما ليس عليه مزيد من الشقاء وعليكم سلامه الله والله إننا في غفلة فلا حول ولا قوة إلا بالله إنها الغفلة الله عندما يقف المسلم على هذه القضايا في كتاب الله جل وعلا أكيد لن يتلدد بفراش ولن يتلدد بنساء ولن يتلدد بطعام بارك الله فيكم لأنه من يضمن من يضمن لك أن تكون مع هؤلاء وأن يكون طعامك من الزقوم وأن يكون شرابك من الحميم أنت ما عندك ضمانات بأنك ستكون من أهل الجنة لا إله إلى الله انظروا إلى بعد الأمة عن دينها انظروا إلى بعد الأمة عن كتاب ربها وعن عقيدتها الصحيحة فهي في غفلة أين هو الاستعداد لهذه المواقف هل أنت مستعد هل حسبت نفسك يوما ما وهل سألت نفسك يوما ما فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أبرز هذه الأمة قلوبا وأعظمها وأغزرها علما ومع ذلك الواحد منهم عندما يكون في فراش أو في لحظة الاحتضار يبكي خوفا على نفسه من النار يعني هؤلاء الصحابة الذين تربوا في كنف التوحيد ومع ذلك يخاف الواحد منهم على نفسه لأنه لا يدري أيدخل الجنة فيفرح أم يكون من أهل النار فيقرح فكيف حالنا نحن فلا إله إلى الله وكأنه قيل من الذي أوصلهم إلى هذه الضعف؟ فقال إنهم ألفو أي وجدوا آبائهم ضالين، فهم على آثارهم مراون سلكوا الطريق الذي وجد عليه آبائهم. وسارعوا في الضلال فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسل ولا إلى ما حذرتهم عنه الكتب ولا إلى أقوال الناصحين بل عارضوهم بأن قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثائهم مقتدون ولقد ضل قبلهم وعليكم سلامة الله ولقد ضل قبلهم من أي قبل هؤلاء المخاطبين أكثر لولين وقليل منهم آمن واهتدى اكثر وندل الى الكثر فالكثرة لا تغني شيئا وحياكم الله الله يكرمك بارك الله, الله فيك منضم ليست الامر أو ليس الامر بالكثرة ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين فالقلة دائما هي التي تكون على الحق وتكون على المنهج الحق لا تزال طائفة فلا تغطر بالكطرة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله هذه نتيجة القطرة ولقد أرسلنا فيهم منذر فالله جل وعلا أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب فأنظروهم وحذروهم هل بقيت هناك حجة لهؤلاء؟ ما عندهم حجة، ومع ذلك ينكرون. فيقولون يا رب ما أرسلت لنا أحد؟ طيب من الذي سيشهد على هذه الأمم بأن الله تعالى أرسل فيها؟ رسل. إنها أمة محمد وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني هذه الأمة هل هذه الأمة كلها ستشهد أم هناك طائفة معينة هي التي ستقوم بالشهادة أو تستحق أن تقوم وأن تدلي بشهادتها في حق الأمم السابقة نعم أكيد ليست كل الأمة ستشهد، وليست كل الأمة مؤهلة لأن تقوم بهذه المسؤولية لأن للأسف الشديد أن هناك من أمة محمد من لا يقرأ القرآن وما قرأ عن الأمم السابقة وما عرف شيئا عن أمة نوح وهود ولوطوة لذا قال العلماء الذين يستحقون الشهادة في هذا الموقف هم الطائفة الناجية والفرقة المنصورة هؤلاء هم الذين يشهدون على الأمم الصارقة وهم المؤهلون لهذه الشهادة لماذا؟ لأنهم قرأوا القرآن وقرأوا السنة وقرأوا قصص الأمم السابقة وعرفوا بأن الله تعالى أرسل إليهم رسلا فبشروهم وأنذروهم وحذروهم ودعوهم إلى التوحيد هذه الدعوة الموحدة بين جميع الرسل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال رب نجل على فانظر كيف كان عاقبة المنذرين بعدما أسأل الله الرسل ينذرونهم عن غيهم وضلالهم كانت عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة فَلْيَحْذَرِ هَؤُلَاءِ أَنِ اسْتَمِرُّوا عَلَى ضَلَالِهِمْ فَيُصِيبَهُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ وَلَمَّا كَانَ الْمُنْذَرُونَ لَيْسَ كُلُّهُمْ ضَالِّينَ بَلْ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَأَخْلَصَ الدِّينَ لِلَّهِ استتناه الله من الهلاك. استتناه الله من الهلاك. فقال: إلَّا عباد الله المخلصين. في الذين أخلصهم الله. بل منهم من آمن وأخلص الدين لله. استتناه الله من الهلاك. إلَّا عباد الله المخلصين. فخص الله هؤلاء برحمته لإخلاصهم فإن عواقبهم صارت حميدة ثم يخبرنا ربنا جل وعلا في سياق قرآني بديع عن نمادجة من أولئك الذين تكلمنا عنهم آتتهم رسلهم فكذبوا وأعرضوا فقال ربنا جل وعلا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون يخبرنا ربنا جل وعلا عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أول الرسل أنه لما دعا قومه إلى الله تلك المدة الطويلة فلم يزيدهم دعاؤه إلا فرارة، وأنه نادى ربه فقال: رب لا تدر، لا تدر، لا تطق على الأرض من الكافرين ديارا. لا إله إلا الله. من صخة الله بأمة من الأمم أن يؤخر رسولها حتى يرى عذابها ومن رحمة الله بأمة من الأمم أن يموت رسولها أمامها كما هو الحال لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والحديث جاء في صحيح مسلم رسولنا مات وذهب قبل أمته ليمهد لها الطريق أنا فارطكم على الحوض أنا فارطكم على الحوض ونوح عليه السلام رأى عذاب أمته يعني ذهبت الأمة وبقي نوح لأنهم أعرضوا, أعرضوا عن دعوته وما استجابوا لرسالة ربه ونجيناه وَأَهْلَهُ ماذا قال نوع رب انصرني على القوم المفسدين فاستجاب الله له ومدح تعالى نفسه فقال فلا نعم المجيبون لدعاء الداعين وسماع تبتلهم وتضرعهم أجابه إجابة طابق ما سأل نجاه وأهله من الكرب العظيم وأغرق جميع الكافرين وأبقى نسله نسله ودريته متسلسلين فجميع الناس من درية نوح عليه السلام وجعل له ثناء حسنا مستمرا إلى وقت الآخرين لماذا؟ لأنه محسن في عبادة الخالق محسن إلى الخلق وهذه وهذه سنة, سنة, سنة تعالى في المحسنين أن ينشر لهم من التناء على حسب إحسانهم ودل قوله إنه من عبادنا المؤمنين أن الإيمان أرفع المنازل أن الإيمان أرفع منازل العبادة وأنه مشتمل على جميع شرائع الدين وأصوله وفروعه لأن الله ما دحى لأن الله ما به خواص خلقه ثم قال ربنا جل وعلا وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ بالآخرة القصة أي وإن من شيعة نوح عليه السلام ومن هو على طريقته في النبوة والرسالة ودعوة الخلق إلى الله وإجابة الدعاء إبراهيم الخليل عليه السلام إبراهيم الخليل عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم سليم من ماذا؟ ها؟ سليم من ماذا م? من الشرك الله أكبر هذه السلامة الحقيقية ليس سلامة القلب من الأمراض بل أعظم وأغ... و... و... وأخطر مرض هو مرض الشبهات ومرض الشرك إذ جاء بقلب سليم من الشك والشبهة والشهوات المانعة من تصور الحق والعمل به وإذا كان قلب العبد سليما سلم من كل شر وحصل له كل خير ومن سلامته أنه سليم من غش الخلق وحسده وغير ذلك من مساوي الأخلاق ولهذا نصح الخلق في الله وبدأ بمن؟ بأبيه وقومه فقال إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ هذا استفهام بمعنى الإنكار استفهام بمعنى الإنكار وإلزام لهم بالحجة أيف كان آلهة دون الله تريدون أي أتعبدون من دونه آلهة كذبا ليست بآلهة ولا تصلح للعبادة فما ظنكم برب العالمين أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره وهذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم وما الذي ظننتم برب العالمين من النقص حتى جعلتم له أندادا وشركا فأراد عليه السلام أن يكسر أصنامهم ويتمكن من ذلك فانتهز الفرصة في حين غفلة منهم لما ذهبوا إلى عيد من أعيادهم فخرج معهم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم في الحديث الصحيح لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبير هذا وقولهم عن زوجته إنها أختي والقصد أنه تخلف عنهم ليتم له الكيد بآلهتهم فلهذا تولوا عنه مدبرين فلما وجد الفرصة فارغ إلى آلهتهم أي أسرع إليها على وجه الاختفاء والمراوغة فقال متهكما بها ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون أي فكيف يلوق أن تعبد وهي أنقص من الحيوانات التي تأكل وتتكلم فهذه جماد لا تأكل ولا تتكلم فراغ عليهم ضربا باليمين أي جعل يضربها بقوة ونشاطه حتى جعلها قطعا صغيرة إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فأقبلوا إليه يزفون أن يسمعون ويهرعون أن يريدون أن يوقعوا به بعدما بحثوا وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين وقيل لهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يقول تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين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 وقال هنا أتعبدون ما تنحتون أي تصنعونهم بأيديكم فكيف تعبدونهم وأنتم تصنعونهم وتتوقون الإخلاص لله جل وعلا الذي خلقكم وما تعملون قالوا ابن له بنيانا ابن له بنيانا نسأل الله السلامة والعافية فإنه لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور رغم قوة حجة إبراهيم عليه السلام ومع ذلك ما تنازلوا وما استكانوا وما رجعوا إلى الحق بل كانت النتيجة أن أمروا بأن يبنوا بنيانا عاليا مرتفعا وأوقد فيه النار فألقوه في الجحيم جزاء على ما فعل من تكسير آلهتهم فأراد به كيدا ليقتلوه أشنع قتله فجعلهم الأسفلين رد الله كيدهم في نحرهم وجعل النار على إبراهيم بردا وسلاما هكذا ينصر الله أولياءه وينصر عباده المخلصين الذين أخلصوا العبادة لله جل وعلا فأرادوا به كيدا ولما فعل فيه هذا الفعل وأقام عليهم الحج وأعذر منهم قال إني ذاهب إلى ربي أي مهاجر إليه أي مهاجر إليه قاصد إلى الأرض المباركة أرض الشام قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين يدلني إلى ما فيه الخير من أمي ديني ودنياي وقال في الآية الأخرى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. رب هب لي رب هب لي ولدا يكون من الصالحين وذلك عندما آيس من قومه ولم يرى فيهم خيره دعا الله تعالى أن يهب له غلاما صالحا ينفع الله به في حياته وبعد مماته فاستجاب الله له فإبراهيم عليه السلام ما أراد الولد من أجل تكثير الولد أو من أجل كذا أو من أجل كذا أراد ولدا لخدمة الدعوة أراد ولدا لخدمة الدين هذه من أعظم الأهداف التي ينبغي للمسلم أن يضعها بين عينيه إن أراد هو الولد لماذا تريد الولد؟ تريد الولد من أجل الأولاد فقط لابد أن يكون هذا فكر وعليكم سبحانه الله أن يكون هذا الولد لخدمة دين الله جل وعلا فكانت النتيجة أن الله تعالى استجاب له وقال فبشرناه لغلام حليم وهذا إسماعيل عليه السلام بلا شك فإنه ذكر بعد البشارة ها؟ بإسحاق ولأن الله تعالى قال في بشرى بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فدل على أن إسحاق غير الذبيح ووصف الله إسماعيل عليه السلام بالحلم وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وثقة الصدر والعفو عمن عم جناه فلما بلغ له من الغلام فلما بلغ الغلام فلما بلغ الغلام معه السعي أي أدرك أن يسعى معه وبلغ سنا يكون في الغالب أحب ما يكون لوالدي. لوالدي قد ذهبت مشقته واقبلت منفعته فقال له إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك القد رأيت في النوم ورؤية أن الله تعالى يأمرني بذبحك ورؤيا الأنبياء وحي فانظر ماذا ترى فهذا أمر الله ولا بد أن ينفذ قال إسماعيل صابراً, محتسبا مرضيا لربه وبارا بوالده يا أبتي يا أبتي فعل ما ترمى أي امضي لما أمرك الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين أخبر أباه بأنه مرطن نفسه على الصبري وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله تعالى فما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن فلما أسلم إبراهيم وابن إسماعيل جازم بقتل ابنه وثمرة فؤاده امتتالا لأمر ربه انظر إلى ابتلاء الأنبياء قل هذا جاء في الحجد أشد الناس بلاءا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه تصور أمر إله لإبراهيم عليه السلام بأن يذبح ابنه بيده طمرة فؤاده وقد وصل الابن الى مرحلة يصعب يعني لو كان الابن في مرحلة الازدياد او في كلا فالأمر سهل لكن ان يصل الابن الى مرحلة معينة سيستفيد الوالد منه فيؤمر بدبح ابنه انصحب فما كان من ابراهيم عليه السلام الا ان ردخه لهذا الأمر الإلهي وتله للجبين أي تل إبراهيم إسماعيل تل إبراهيم إسماعيل على جبينه ليضجعه فيذبحه وقد انكب لوجهه لماذا؟ لأن ينظر وقت الذبح إلى وجهه يعني أكبه على وجهه حتى لا ينظر إبراهيم عليه السلام إلى وجه ابنه وقد يتأثر بنظرات الابن في هذا الموطن وكثير منه يتأثر بنظرات ابنه عندما يكون مريضا أو يشكو من علة فينظر إليك ابنك فتشعر بأن فؤادك يتقطع فكيف والحال هذه يريد أن يذبحه ولهذا أكبه على وجهه وناديناه جاء الفرج وناديناه في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش أن يا إبراهيم قد صدقت قد فعلت ما أمرتك به فإنك وطنت نفسك على ذلك وفعلت كل سبب ولم يبقى إلا إمرار السكين على حلقه ان كذلك نرجز المحسنين المحسنين في ماذا في عبادتنا المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم إن هذا الذي امتحن به ابراهيم عليه السلام له البلاء انظر له البلاء المبين أي الواضح الذي تبين به صفاء إبراهيم وكمال محبته لربه وخلته فإن إسماعيل عليه السلام لما وهبه الله لإبراهيم أحبر حبا شديدا وهو خليل الرحمن والخلة أعلى أنواع المحبة وهو منصب لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب القلب متعلقة بالمحبوب فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل أراد تعالى أن يصفي وده ويختبر خلته فأمره أن يذبح من زاحم حبه حب ربه فلما قدم حب الله وآطر على هواه وعزم على ذبحه وزالم في القلب من المزاحم بقي الذبح لا فائدة فيه فلهذا قال إن هذا لهو البلاء المبين وفذيناه بذبح عظيم أي وصار بدله ذبح من الغنم عظيم ذبح إبراهيم فكان عظيما من جهة أنه كان فداء لإسماعي ومن جهة أنه من جملة العبادات الجليلة ومن جهة أنه كان قربان وسنة إلى يوم القيامة وتركنا عليه في الأخيرين سلام على إبراهيم أي وأبقين عليه تناءا صادقا في الأخيرين أي كما في كما كان في الأولين سلام على إبراهيم أي تحيته عليه قوله يقول الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى إن كذلك النجو محسن في عبادة الله ومعاملة خلقه أن نفرج عنهم الشدائد ونرجع لهم العاقبة والتناء الحسن إنه من عبادنا المؤمنين بما أمر الله بالإيمان به الذين بلغ بهم الإيمان إلى درجة اليقين كما قال تعالى وكذلك نوي إبراهيم من قوت السماءات ولد وليكون من المؤمنين وبشرنا بإسحاق نبي من الصالحين هذه البشارة الثانية بإسحاق الذي من ورائه يعقوب فبشر بوجوده وبقائه وجود دلية وكونه نبيا من الصالحين فهي بشارات متعددة وباركنا عليه وعلى إسحاق أي أنزلنا عليهم البركة وهي النمو والزيادة في علمهما وعملهما ودريتهما فنشر الله من دريتهم ثلاث أمم عظيمة أمة العرب من درية إسماعيل وأمة بني إسرائيل وأمة الضوم من درية إسحاق ومن دريتهما محسن وظالم لنفسه مبين أي منهم الصالح والطالح والعادل والظالم الذي تبين ظلمه بكف بكفره وشركه ولعل هذا من باب دفع الإهام فإنه لما قال وباركنا عليه وعلى إسحاق يقتضى ذلك البركة في ذريتهما وأن من تمام البركة أن تكون الدرية كلهم محسنين فأخبر الله تعالى أن منهم محسنا وظالما والله أعلم ولقد منن على موسى وهارون اذكر تعالى منته على عبديه ورسوليه موسى وهارون بن عمان من عليهم بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله ونجاتهما وقومهما من عدوهما في الارض وطركنا عليهم في الاخرين سلام على موسى وهاون أي أبقى عليهم تناء حسنا وتحية في الاخرين إن كذلك نجز المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس من الموسلين يمدح تعالى عبده ورسوله إلياس عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله وأنه آمر قومه بالتقوى وعبادة الله وحده ونهارهم عن عبادتهم صنما يقال له بعد وطركهم عبادة الله التي خلق الخلق وأحسن خلقهم وربهم فأحسن طربيتهم فكذبوه فيما دعاهم إليه وعليكم سلام الله فلم ينقادوا له فقال الله متوعدا لهم فإنهم لمحضرون أي يوم القيامة في العذاب ولم يذكر لهم عقوبة دنيوية سلام على أهل ياسين أي تحية من الله ومن عباده عليه إن كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم قال ربنا وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابين ثم ضمرنا لأخين وإنكم نطمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلت أقلون هذا تناء منه سبحانه وتعالى على لوط بالنبوة والرسالة ودعوته إلى الله قومه ونهي يوم عن الشيء وفعل الفاحشة فلم ينتهوا ثم ضمرنا إلا عجزا في الغابيرين أي باقين المعذبين وهي زوجة نوت لم تكن على دينه ثم ضمرنا الآخرين بأن قلبنا عليهم ديارهم وإنكم نطمرون عليهم أي على ديار قوم لوط. مصبحين وبالليل أي في هذه الأوقات يكتر ترددكم عليها ومروركم بها فلم تقبل فلم تقبل الشك والمية أفلا تعقلوا الآيات والعبا وتنزجرون عما يجب الهلك ثم قال وإن يونس لمن المرسلين إلى آخر القصة وهذا تناؤل منه وتعالى على عبده يونس يونس عليه السلام خرج مغضبا فذهب ولجأ إلى الفلك المشحون بيكاب الأمتعة وتقلت السفينة فاحتاجوا إلى إلقاء بعد الركبان وكأنهم لم يجدوا لأحد مزي في ذلك فاقترعوا أن من أصابته القرعة وغلبه وقيا في البحر عدلا من أهل السفينة فلما اقترعوا أصابته القرعة يونس فكان من المرحضين أي المغلوبين أرقية في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم وقت التقامه مليم أي فاعل ما يلام عليه وهو مغاضبته لربه فلول أنه كان من المسبحين أي في وقته السابق بكثرة عبادته لربه وتسبحه وتحميده في بطن الحوت حيث قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعليكم السلام لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون إذا كانت مقبرته ولكن بسبب تسبحه وعبادته لله نجاه الله تعالى وكذلك ينجي الله الله المؤمنين عند وقوع في شدائد فنبدناه بالعراء بأن قدفوا الحوت من بطنه بالعراء وهي الأرض الخالية العاية من كل أحد والبطن عليه وهو سقيم سقيم وهو مريض بسبب حبسه في بطن الحوت حتى صار مثل الفرخ الممعوط من البيضة تصور كان في بطن الحوت لا شمس ولا دفء ولا فصار كالفرخ الممعوط من البيضة كأنه خرج من البيضة وأنبتن عليه شجرة من يقطين تضله بضلها الضليل لأنها باردة باردة الضلال ولا يسقط عليها دباب وهذا من نطفه به وبره ثم لطف به لطفا آخر وامتن عليه منة عظمى وهو أن أرسله إلى مئة ألف من الناس أو يزيدون عنها والمعنى أنهم ما إن ما زاد لم ينقصوا فدعاهم إلى الله تعالى فآمنوا فصاروا في موازنه لأنه الداع لهم فمتعناهم إلى حين بأن صرف الله عنهم العذاب بعدما انعقلت أسبابه قال تعالى فلولا كانت قاية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا متعناهم إلى حين فاستفتيهم يقول تعالى النبي محمد فاستفتيهم أي اسأل المشركين بالله غير الذين عبدوا الملائكة ألا ربك البنات ولهم بنون أي هذه قسمة ضيظة وقول جائر ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون قال تعالى في بين كذبهم أما خلقنا الملائكة إناتا وهم شاهدون شاهدون خلقهم أي ليس العمر كذلك فإنهم ما شاهدوا خلقهم ولهذا قال ألا إنهم من إفكهم وعليكم السلام أي من كذبهم الواضح ليقولون ولد الله وإنهم نكاذبون استفى أي اختار البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الجائر هذا الحكم الظالم أفلا تذكرون وتميزون هذا القول الباطل الجائر فإنكم لو تذكرتم لم تقولوا هذا القول أم لكم سلطان مبين أي حجة ظاهرة على قولكم فأتوا بكتابكم ولكنتم صادقين فإن من يقول هذا فإن من يقول قولا لا يقيم علي حجة شرعية إنه كاذب متعمد أو قائد على الله بلا علم وجعل بينه وبين الجنة نسبا أي جعل هؤلاء المشركين بالله بين الله وبين الجنة نسبا حيث زعموا أن الملائكة بنات الله وأن أمهاتهم ساوات الجن والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله يجازيهم عبادا أدلا فلو كان بينهم وبينه نسب لم يكونوا كذلك سبحان الله الملك العظيم الكامل الكامل الحليم عم يصف المشيكون فإنكم متعبدون ما أنتم عليه بقانتين إلا من هو صال الجحيم فإنكم أيها المشيكون ومن عبدتموه مع الله لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدا إلا من قضى الله أنه من أهل الجحيم. وما من إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن مسبحون بيان هذا فيه بيان براءة الملائكة عليهم السلام عما قاله فيه مشيكم وإنا لنحن الصافون في طاعة الله وخدمته وإنا لنحن مسبحون لله عما لا يرقبه فكيف مع هذا يصلحون أن يكونوا شركاء لله تعالى وَإِنَّ لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ لِلَّهِ عَمَالِيلُ قُبَّة وَإِن كَانُوا يَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا دِكَّانَ مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الْآخِرُ يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ يُظْهِرُونَ التَّمَنِّي وَيَقُولُونَ لَوْ جَاءَنَا مِنَ الدِّكْرِ وَالْكُتُبِ مَا جَاءَ الْأَوَّلِينَ لَأَخْلَصْنَا لِلَّهِ لأخلصنا لله العبادة بل كنا مخلصين على الحقيقة وهم كذبة في ذلك فقد جاءهم أفضل الكتب فكفروا به فعلم أنهم متمردون على الحق فسوف يعلمون العذاب حين يقع بهم ولا يحسب أيضا أنهم في الدنيا غالبون وأبصرهم فسوف يبصرون من يحل به النكال فإنه سيحل بهم فإذا نزل بساحتهم أي نزل عليهم وقريب منهم فساء صباح المنذرين لأنه صباح الشر والعقوب والاستئصال ولما ذكر في هذه الصورة كثير من أقوالهم الشنيعة التي وصفوه بها نزه نفسه سبحانه فقال سبحان ربك أي تنزه وتعالى رب العزة أي الذي عز فقهر كل شيء واعتز عن كل سوء يصفونه به، وسلام على المثلين لسلامته من الذنوب والأفات، وسلامة ما وصف به ما وصف به فاطر الأرض والسماوات والحمد لله رب العالمين، الألف واللمل الاستغراق، فجميع أنواع الحمد من الصفات الكاملة العظيمة والأفعال التي رب بها العالمين وأدب عليهم فيها النعم. وصرف عنهم بها النقم ودباهم تعالى في حركة مسكونهم وفي جميع أحوالهم كلها لله تعالى فهو المقدس عن النقص والمحمود بكل كمال المحبوب المعظم ورسله سالمون مسلم عليهم ومن اتبعهم في ذلك له السلامة في الدنيا الآخرة وأعداؤه لهم الهلاك والعطب في الدنيا والآخرة وبهذا نقول أنهينا هذه الصورة المباركة على وهي صورة الصرفات نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم برحمته وأن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول في التبعون أحسنه بارك الله فيكم جميعا وشكرا الله لكم وتقبل الله من منكم إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا وأن يتجاوز عن دنوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يختم لنا ولكم بالحسن اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم أمنوا إياكم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك في سبيلك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 السلام عليكم ورحمة الله وبركات. just